اللهم اهل الكبرياء والعظماء واهل الجود والجبر واهل العفو والرحمان واهل التقوى والمغفرة اسالوك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخراً وشرفاً ومزيداً ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد يا ايدي يلتصع في ايدي لو بديتك ابتدئ مني ناديتك كلك bik <تصفيق> يا bahelanak ya shahr wama lak اتصافح ايدي يوم ايدي تتهدي من ايه بكا فرح وخيالك اسرح مجلك لك شمع تدي ذكر الله بدك على على الله ذكر طاها والبيامين نورك بوجودك يفرح الناس حبيتك ناديتك kullak hassas wurudak wujudak ya farah alnas من sami jeeta kansah mammi wa intashr ya fa had layt wa ana diri shogina rab saberi wal ashiq بالفرح ادي ويا شمسك والاناشيد ما تنسوا وما تغسوا على المحبين يا في بالي ذكرك الحين ما تنسوا وما تغسوا على المحبين في بالي ذكرك الحين khayirni 'ala sahaba rasmeni rinshat njumak ya buljul warwini damalak هل على عليا ب والله اشتم ريحه لود وما من لك بالحنين احمل لك جنة ما تستوعب حدود لك وافي الوافي وذكرك يطيب لايونك مجنونك سهمك يصيب لك وافي الوافي وذكرك يطيب لايونك مجنونك sahma kayse la adrhal an zaman temhal khalla aishak dunya waya ya تفتك كل سنة وعدتك من أشوفك انهي الصيام في شمسك همسك وأعدك حتى برقام خذ حبي من قلبي والله اهواك صدقني تملكني أنساك خذ حبي من قلبي والله أهواك صدقني تملكني